و إ ي ج ا د إ ن س ا ن صالح ومواطن مسؤول يدرك ويهتم ويعي حياته ويحرص على ح ي ا ة ا ل آ خ ر ي ن حلم جميل و أ م ن ي ة غ ا ل ي ة يسعى ا ل س ا س ة والعلماء والمفكرون والمصلحون على مر التاريخ لايجاد إ ي ج د هذا الإنسان ا ل و ك ث ر التصورات من في ي إ هذا ا ل إ ن س ا ن إ ن م ا هي ح ب ي س ة ا ل أ و ر ا ق والمخيله والذهن ولكن ا ل إ س ل ا م استطاع بفعل تعاليمه ا ل ف ذ ة والتي تخترق ا ل إ ن س ا ن وتخاطب ضميره م ب ا ش ر ة وتغوص في أ ع م ا ق ه تهذيبا ورقيا و ر ق ة و ر ح م ة و أ د ب ا و س م ا ح ة استطاع ا ل إ س ل ا م أ ن يوجد هذا ا ل إ ن س ا ن و إ ن وجدنا في مجتمعاتنا ضعفا في هذا الجانب فالضعف يرجع إ ل ى الناس لا إ ل ى ا ل إ س ل ا م ا ل إ س ل ا م بتعاليمه ا ل م ح ك م ة أ ح ك ا م ا وادابا سد الثغرات و أ ق ا م مجتمعا طاهرا نظيفا وقد حصل هذا في التاريخ في يوم من ا ل أ ي ا م لما أ ظ ه ر ا ل إ س ل ا م للدنيا الجيل الفريد و ا ل أ م ة ا ل ر ا ش د ة التي عاشت س ل ان م ووئاما اجتماعيا ا حقيقيا بعيدا ع السلام ش ع ا ا ا ر ت إن ل الذي ينشده الناس إ ن م ا هو حبر على ورق مكتوب في اتفاقات وما زال التنازع والتشافس والتنافس وما زال الكيد والتربص ي م ل أ الكثيرين من الناس و إ ن ن ا لنحلم أ ن نعيش في بلادنا هذه ع ي ش ة ه ن ي ئ ة يامن فيها المواطن على نفسه ويؤدي فيها دوره ك إ ن س ا ن صالح يعين بعضنا بعضا يرفق الغني بالفقير والصغير بالكبير والقوي بالضعيف ن أ م ل ونتمنى أ ن نعيش في مجتمع تؤدى فيه الحقوق بغير تقاطعات لا مكان فيه ل ل ا ث ر ه و ا ل أ ن ا ن ي ة و ا ل م ح س و ب ي ة مجتمع ي أ خ ذ كل مسلم حقه دون أ ن يتعدى على حقوق ا ل آ خ ر ي ن ولا يكون ذلك إ ل ا بتحكيم ا ل إ س ل ا م في واقعنا ما يفيد ا ل أ م م والمجتمعات إ ذ ا شيدت القصور ا ل ض خ م ة والمصانع ا ل ع ظ ي م ة والمباني ا ل ك ب ي ر ة ولكنها فقدت ا ل إ ن س ا ن ة إ ن أ ع ظ م ت ن م ي ة و إ ن أ ج ل ص ن ا ع ة هي ص ن ا ع ة ا ل إ ن س ا ن جوهره وقيمه و أ خ ل ا ق ه وادابه ورقيه وكل ذلك يطرح في برامج ا ن ت خ ا ب ي ة وسوف تسمعون في أ ي ا م الانتخابات الكثير من الوعود والكثير من الشعارات التي جوهرها الرقي ب ا ل إ ن س ا ن ولكن كل ذلك بعيدا عن الشرع إ ن أ س و أ ما يواجه المجتمعات اليوم ا ل أ ح ق ا د والضغائن التي ا م ت ل أ ت بها الصدور والتي تغلي بالمجتمع غليان المرجل ا ل أ ح ق ا د وطغيان ا ل م آ ر ب ا ل ش خ ص ي ة و ا ل أ ح ق ا د و ا ل أ ن ا ن ي ة و ا ل أ ث ر ه هو الذي يخيف المجتمعات اليوم وعنوان هذه ا ل خ ط ب ة ا ل أ ح ق ا د فناء ا ل أ م م اخترت لهذه الخطبه عنوانا ا ل أ ح ق ا د فناء ا ل أ م م والله صحيح الحقد غليان شيطاني وهياج إ ب ل ي س ي يضربه في نفس العبد من أ ج ل أ ن يحقق ا ل ا ن ت ق ا م ما الحقد الحقد امساك ا ل ع د ا و ة في القلب والتربص للتشفي الحقد إ ض م ا ر الشر على المحقود الحقد هو ما يعتمد في الصدر من حقد وغضب وطلب للانتقام ولذلك أ س ب ق تعريف للحقد طلب الانتقام والحقد داء عضال ومرض فتاك ونذير شر في تدمير ا ل أ م م والمجتمعات ويسأل الصومال وفي دارفور انموذج لهذا ا ل ح ق كيف أ ن ه أ ف ر غ مجتمعا كاملا من محتواه فصاروا إ م ا مشردين يقتاتون على بضع لقيمات من أ ج ن ب ي كافر يعيشون تحت تحت البروش وتحت ا ل م س م ع ا ت فقدوا بيوتهم إ ن الحقد ة يقضي على ا ل أ خ ض ر واليابس في أ ي بلد من البلاد إ ن الحفظ هو الذي يدفع بعض الناس ل أ ن يغزو بلاده و أ ن ي أ ت ي بالرشاشات والمدافع ا ل ق ا ت ل ة من أ ج ل أ ن ينال ا ل س ل ط ة حقدا الحقد يسمى ب ا ل ح ق د ا ل د ف ي ن و ا ل ق ر آ ن قال عنه ومن الناس من يعجبك قوله في ا ل ح ي ا ة الدنيا و ي ش ه د الله على ما في قلبه وهو الد الخصام الحقد هو اللد الذي يكون في الصدر و ب ا ل م ن ا س ب ة للحقد مفردات منها الغل والغل الحقد المستتر في الضمير الذي لم يظهر ولكن الحقد إ ذ ا ظهر وخرج الحقد و ت ف ح يسمى ض غ ي ن ة ا ل ض غ ي ن ة الحقد الذي يظهر ب ع د ا و ة بعض الناس ح ا ق د لكنه لا يظهر حقده هذا غل ف إ ذ ا أ ظ ه ر الحقد كان ض غ ي ن ة و إ ذ ا اشتد الحقد كان بغضاء البغضاء أ ع ل ى درجات الحقد, الحقد اذا ل ح ق د إ اشتد وقوي وتملك ا ل إ ن س ا ن كان هذا الحقد بغضاء وهذا موجود بين أ ص ح ا ب الملل ا ل م خ ت ل ف ة قال الله عن اليهود والنصارى قد بدت البغضاء من أ ف و افواههم ه م ما قال الحقد لأن البغضاء لأن ق ل البغضاء ح ق قد د بدت ا من أ ف و ه م وما و تخفي ص د ر وقد بينا لكم ا ل آ ي ا ت إ ن كنتم تعقلون هو الذي يدفعهم إ ل ى قوله إ ن تمسسكم ح س ن ة تسؤهم و إ ن تصدكم س ي ئ ة يفرح بها إ ن ه الحقد الحقد خطر و خ ط و ر ة الحقد أ ن ه يولد كل ا ل ر ز ا ئ ل من حقد قسى قلبه أ و ل ا ثم عاند ثانيا ثم طلب الانتقام بما يعتلج من صدره تنفيسا لحقده فيؤذي ويطعن ويسيء وي ا ل س م ع ة ويشوش ا ل أ ع ر ا ف وربما وصل الحقد إ ل ى منتهاه بسفك الدم الحرام واتل ولم ابني بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من ولم يتقبل عليهم الآخر يتقبل أحدهما آدم من من نبأ إذ اعتلج الحفظ في صدره قال ل أ ق ت ل ن ك قال إ ن م ا يتقبل الله من المتقين لئن بسط يدك إ ل ي لتقتلني ما أ ن ا بباسط يدي إ ل ي ك ل أ ق ت ل ك فطوعت له نفسه قتل أ خ ي ه وهذه أ و ل ج ر ي م ة قتل وقعت في ا ل أ ر ض وسببها الحسد و ا ق ت ت ا ل في ا م ر أ ة و إ ل ى يومنا هذا أ ي ج ر ي م ة قتل、بتقع. اما ب ت ى إ في مال إ م ا في أ ع ر ا ب انتهى الكلام العالم دا كله يغلي ويموج في ماذا في ا ل ث ر و ة و ا ل س ل ط ة وبؤر الصراع في عالمنا ل ل أ س ف الشديد هي في بلاد المسلمين الصومال افغانستان فلسطين دارفور العراق جبلي بلد بتاع كفار فيها مشاكل فيه هياج في قتل في تشريد جهل وما زال العالم المعاصر الذي يشكو من ف ج و ة غ ذ ا ئ ي ة آ ن ي ة و م ج ا ع ة م ت و ق ع ة ما زال يهرى نحو التسليح سباق التسليح المحموم يسمحوا في, شنو في شنو هل تعلم أخي المسلم تعلم ثمن شنو دبابة أن هل ثمن دبابه تفتح ثلاثين م د ر س ة ثمن دبابة تفتح ثلاثين مدرسة؟ دبابة تفتح ولكنهم مازالوا يصنعون الدبابات ويتفننون في ا ل أ س ل ح ة ا ل ف ت ا ك ة التي تفتق بالانسان إ ن ه ا مخلفات ا ل ح ض ا ر ة المعاصره هل تعلم أ خ ي المسلم أ ن ثمن طائره ن ف ا ش ة ح ر ب ي ة ك ا ف ي ة لفتح أ ل ف ص ي د ل ي ة يتعالج فيها الناس مجانا وما زال العالم لا يفتح الصيدليات ولكنه يهرع إ ل ى التسليح إ ن الذي دفع قابيل لقتل هابيل هو الذي دفع الناس أ ن يموتوا في جسر أ م درمان في يوم من ا ل أ ي ا م في العاشر من شهر مايو و إ ن ه ا ذات المنطلقات وذات الدوافع لان بسطت الي يدك لتقتلني ما أ ن ا بباسط يدي إ ل ي ك ل ي ق ت ل ك فكان الذي يعتلج هقدا يقول فطوعت له نفسه قتل أ خ ي ه فقتله سبحان الله لما قتل هابيل وجرى دمه على ا ل أ ر ض أ ب ت ا ل أ ر ض أ ن تشرب هذا الدم ومن ذلك التاريخ الدم إ ذ ا سفك ف إ ن ه يتجمد على ظهر ا ل أ ر ض و إ ن ا ل أ ر ض لا تشربه ولا يتسلل فيها وكان كما جاء في ا ل أ ث ر كان الناس في وئام وكانت السباع ليس فيها توحش فلما قتل قابيل هابيل توحشت السباع وعدا ل س ب ع على الغنم وتفرق الناس لذلك يقول أ ب و ه ر ي ر ة إ ن الطيور في أ و ك ا ر ه ا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 ف أ ص ب ح من النادمين قال يا ويلتان اعجزت ان أ ك و ن مثل هذا الغراب ف أ و ا ر ي سوءه اخي ومن أ ج ل ذلك كتبنا على بني إ س ر ا ئ ي ل أ ن ه من قتل نفسا بغير نفس أ و فساد في ا ل أ ر ض ف ك أ ن م ا قتل الناس جميعا الضغائن ام حسب الذين في قلوبهم مرض أ ن لن يخرج الله أ ف غ ا ن ه م المؤمن لا يعرف الحقد ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آ م ن و ا ربنا إ ن ك رؤوف ا ل رحيم إ ن المسلم المرهف ا ل ح س الواعي حي الضمير هو المسلم الذي لا يعرف الحقد إ ل ى قلبه سبيلا لا يحقد أ ب د ا ل أ ن ه يعلم قيمه صفاء القلب ونقاء الضمير الحقد والثروه و ا ل س ل ط ة هي سبب الجرائم ا ل م و ج و د ة إ ل ى يومنا هذا ولا يخفى عليكم الشاب الذي قتله قبل يومين صاحبه وصديق عمره وقتله ب أ ب ش ع أ ن و ا ع القتل لم يحصل مثل هذا في السودان القتل ي ح ص ل لكننا في ا ل آ و ن ة ا ل أ خ ي ر ة يبدو أ ن الناس مع ا ل إ ع ل ا م المثير والذي فيه عنف ضرب ي وكتل وكل أ ف ل ا م متعه عنف زايد خواء المجتمع من ا ل إ ي م ا ن وضعف ا ل ت ر ب ي ة وفساد ا ل د م م وانهيار ا ل أ خ ل ا ق وخراب الضمائر ماذا يفيد أ م ة بمصانع م ش ي د ة وبروج م ق ا م ة وشوارع م ر ص و ف ة وكبائر م ش ي د ة ولكن الضمير خرف ولكن ا ل إ ن س ا ن ب د أ يتراجع كم جريمه قتل وصلت إ ل ى ا ل إ ع ل ا م ط ف ل ة تسمى مرام قتلها شباب و أ ل ق و ا بها في ا ل س ا ي ف بعد أ ن ا ق ت ص ب و ه ا وهي لا تعرف معنى ل ل ذ ة ولا معنى ل ل ش ه و ة وحصل هذا قبل في, في, في غضون شهور ف ا ئ ت ة قتل صحفي وقطعت عنقه و أ ل ق ي في الخلاء قام عليه بعض الناس ل أ ن ه إ م ا تكلم في قبيلتهم او اختلفوا معه ولكنا ن ولكن نرفض و إ ل ى هذه ا ل ل ح ظ ة و إ ل ى ان يقوم ا ل س ا ع ة تصفيه الخصومات بهذه ا ل ط ر ي ق ة ف م ع ن ى أ ن رجلا جاء وقتل زوج أ خ ت ه في ا ل ك ل ا ت ل ه وقريب وصل معانا هنا عفتري أ ق و ل م ر ة شال الرشاش وجاء فضاه فيوبه وفي ن ا ئ م ش ت ا ل ح ر ا س ة واحد كتل مرته ق ر ي ب قبل يومين ك ت ل م ر ت ه وشار ا ل ص ب غ ة أ ك ل ت ه و م ا يعرف ان حد يومين هو, هو ك ت ل لي ولا هي في الانعاش وقتل أ خ و ه وقتل منه كثير لكن ا ل ح ا د ث ة التي تناولتها وتناقلتها الصحف قبل يومين شاب وجيه عنده صحبه عنده مجمع بتاع ذهب د ع ا و ل ي ع ش ا ء وكتله وفصل راسه وقطع ا ل ج ث ة ح ث ة ح ث ة والله ا بني ادم ده بالله الزول ده كان تشوفه ما تقول اصلا ممكن يعمل كلام غير و دائما أ ر د د من خلال هذا المنبر أ ن ا ل إ ن س ا ن معقد لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله غابه شائكه من ا ل أ ح ا س ي س و أ غ ص ا ن م ت د ا خ ل ة من المشاعر ا ل م خ ت ل ف ة ا ل م ت ن ا ق ض ة بالله صاحبه يضحك معه وينادي ويدعو ويع... له ش ق ة ويقتله ويغسل ر أ س ه ويرمي ر أ س ه في مجره و د ا ه جنوب الخرطوم كل... كل عضو من جسمه في محله أذولنا قطول وافتمل الحوض ضغطوا وروا الجف قال لك المشرح الطيب الشرعي قال له محل ان ما جابه إن الحوض ما الحوض في بعد وجابوا ويجب بالله ده بنا ده ماش فيه الحوض ومسلم ث ب ن ادم ومسلم عشر كيلو ليس ه سبب فقط شال منه المفتاح مشى شال اثنين كيلو ذهب بيكم بيكم و تسعه مليون تقريبا ومثلا لله ف ه ذ ا نقول في مثل هذه الحوادث ا ل غ ر ي ب ة على مجتمعنا حقيقه مجتمع مسالم مجتمع طيب لكن هل سيظل هذا المجتمع مسالما هكذا إ ن ه ا إ ف ر ا ز ا ت العولمه و إ ن ه ا إ ف ر ا ز ا ت الفقر أ ن ا والله أ ق و ل الكلام دا وما اخاف ا ل من زول ا ناس لا أ خ ل ا ق لا مال ح ي ز و ش ن و يقتل وينهب ويمشي تشات و ي ج ب أ ل ف ع ر ب ي ة ويقص و خ ر ط و م شنو يعني يموت ع ن ي ي من يموت و ي ه ل ك من ي ه ل ك ليصل هو إ ل ى السلطه على جماجم الناس ودمائهم و أ ش ل ا ئ ه م مش دي مفرداتنا ي ش ك ر و ا السودان دا كان زمان السودانيين السودانيين السودانيين ينبغي أ ن يعترف الجميع أ ن المجتمع ب د أ يتغير وعوامل أ ن ا ل ت ع ل ي ة ا ل ث ق ا ف ي ة ب د أ ت تؤثر على مجتمعنا ف ت ر ق ت ه ا كذا والمؤلم جدا انه يكوس مع الناس يكوس يكوس معهم والله فعلا ما في ج ر ي م ة ك ا م ل ة ا ل س ي ط ا ن يقول لك اعمل كذا واعمل كذا ما تشفوك ويجي خزف ي ل ش ف ك لا بد من ث غ ر ة شال له ش ر ي ح ة من السوق ما عنده اثم و ض ع في الموبايل بتاعه ورسل ر س ا ل ة ل أ ه ا ل ه م قال له زود اسافر خزف شوف ا ل إ ج ر ا م ذا بالله ناس ا ل ش ر ط ة رجعوا للجهاز الرسل منه الش... الش... الشريحة اللي هو ما منه بحثوا عن الجهاز ا ل ر س ل ا ل ر س ا ل ة ل ج د و ه يحمل رقمين منها ل رقم بتاعه ذاته مجرم كتل الكثير ومشي في ج ن ا ز ه ويبكي ويفتش معهم ويقولون لسه ما لقيته وقال لك ا ن بعد ا ل ص ل ا ة ص ل ي معهم في ا ل ج س م ب ت ا ع ا ل ش ر ط ة باعتباره صديقه الحميد ويدعو ويقول يا الله اين الله استجاب ولجوه شوف ا ل إ ج ر ا م ذا بالله ياخي د ا ا ل د ه ذا سنوده د ا نازق عشان اوريكم السوداني عندهم ط ي ب ة د ا دخل البيت خمس ا ش ر س ن ة يقول شابات يسلم على النسوان ج و ا بالله اذا كان يؤمن على عرض من الاعراب إ ذ ا كان ب ق ت ل هذه القتله ا ل ب ش ع ة هل يؤمن على عرض من العرب بيخش وياكل معه داخل ويعرف ن ا س ا ل ب ي ض و ب ي ع ر ف و ه حتى النسوان ا ل ب ن ا ء آ د م ده م ا ي و ا ه د ه ذ سماحته وشكله بيبرر وقاري ولابس ب د ل ة و ك ر ف ت ة ولابس ع م ه سمحه م ا يعبر ج هذا هو تعقيد منعرجات ومنعطفات دائما أ ك ر ر ا ل إ ن س ا ن غ ا ب ة ش ا ئ ك ة إ ن ه الحقد الحقد الدفين اسمع إ ل ى قول نبيك صلى الله عليه وسلم في ا ل ش ق د يقول صلى الله عليه وسلم في حديث ع ا ئ ش ة الذي رواه المنذري في الترغيب والترهيب وكذلك الطبراني في معجمه والبيهقي في سننه قال صلى الله عليه وسلم إ ن الله يطلع ل ي ل ة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويرحم المسترحمين ويستغفر للمستغفرين ويؤخر أ ه ل الحقد كما هم أ ي ز و الحاقد ا ما يغفرونه ما شبه ا ل م غ ف ر ة وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عند المنذري أ ي ض ا قال عليه ا ل ص ل والسلام ل ا ا ة ن م ي م ة و ا ل ش ت ي م ة و ا ل ح م ي ة في النار ا ل ن م ي م ة م ع ر و ف ة و ا ل ن م ي م ة حرموها ل ي ل أ ن ه ا تعمل أ ح ق ا د بين الناس زول بنقول كلام زول بيحقد النميمه حرام ل أ ن ه ا تولد ا ل أ ح ق ا د و ا ل أ ح ق ا د تولد تتبع العورات والتجسس و ا ل غ ي ب ة و ا ل أ ذ ى و ا ل س خ ر ي ة و ا ل إ ز د ر ا ء والتكبر والتعالي والشتم و ا ل ض ر ب والقتل زول يحقق ما م يعمل ك ن أي ح ج ة أشان ما يحقق في دواخله ولينفس عن مكنون ضميره ا ل أ س و د ا ل ش ق ص ده خطر ا ل ن م ي م ة و ا ل ش ت ي م ة ب ر ض و بتجيب الحكم زول ا ش ت م زول والله يا ناس بالشاتم مشتم ي ياخي ا ل ش ت ي م ة دي ا ل ص م ا د اللي ل ه ا ق ر ا ي ة زول يقول لو لاقريك تشتم الناس كيف الادب هو داير ق ر ا ي ة حسن الخلق وضبط النفس وتملك ا ل أ ع ص ا ب وليس الشديد ب ا ل س ر ع ة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب هو الذي يحتاج إ ل ى تعليم و د ر ب ة و ت ر ب ي ة ا ل ن م ي م ة و ا ل ش ت ي م ة و ا ل ح م ي ة رواية النميمة الحقد النار في وفي و الحقد في النار ولا يجتمعان في قلب مسلم أجزوا ل م سمعتم ل بحقك س م تحفظون جميعكم الحديث الرجل الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام عليه يدخل عليكم رجل من أ ه ل ا ل ج ن ة فجاء رجل وهو سعد بن ب أ ي و ق ا ي ق ت ر ماء من, من عهد م ن أ ن ه حديث عهد بوضوء ثلاثه ة أيام يدخل عليكم من ذ ايام الباب رجل من أهل الجنة رجل أهل من ف د سعد فتبعه عبد خ ل فتبعه ل ل ه بن ع ر بن العاصر و أ ن ب ا ه أ ن ه اختلف مع والده وبات معه فلم ير منه قياما ولا كثير صيام فلما س أ ل ه قال ما نمت إ ل ا وطهرت ونقيت قلبي من كل ض غ ي ن ة وحقد على مسلم قال له عبد الله بن عمرو هذه الذي بلغتك ولا نستطيع كده أ ي ج ز ل قاعد ي ش و ف و ا حاقد على منه أ ي ج ز ل قاعد ا ل آ ن بينك وبين نفسك م ا ت ك ل م جنبك انت براك حارب حاقد على م ن ك في محل العمل ناس شغالين ضدك ناس حفروا ليك ناس كانوا سبب في انو يفنشوك من ا ل و ظ ي ف ة ارحامك الحاقدين عليك اللي اساؤوك اللي اشانوا سمعتك وانت قاعد المختلف معاهم سياسيا وفكريا ك ذ ا فكر وانت قاعد اين بلغ حقدك بهم الحقد خطر بل قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والحديث عند البخاري في الادب المفرد قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من لقي الله وليس فيه احدى ثلاث غفر له لمن شاء ل الله ا ما ف يغفر ثلاثة حاجات الله حاجات ي لك من لقي الله لا يشرك به شيئا ومن لم يكن ساحرا يتبع ا ل س ح ر ة السحرة شوف يمشوا شغال يمشي السحر والسحر والفقر يكتبوا ويكسروا من من لما ما ينتقم منك ناس ناس ينتقم منك الحق السحر الزول تحديوا السحر سحر يلقى طريق بس ومن لقي الله لا يحقد على مسلم الله يغفر ك لك طوالك أ ب ع د من الثلاثه دليل قال غفر له ما دون ذلك ما تشرك بالله ما تحقد ما ت ب س ا ح ر تتبع ا ل س ح ر ة ف ا يتبعون ا ل س ح ر ة ي ت ب ع و ن ا ل س ح ر ة يمشي ب ا ر و ن ي ك ت ب إ ل ى يومنا هذا ورحلت قلت و ل ن ث ا ب ت ي ل أ ن ولد اذ زوجني ما راضين يمشوا ا ل ف ج ر ة ويكتبوني طوالي وعندهم بخور نحن س ا ت ن ي ن معهم ا في البيت مما يفقوا البخور د ه أ ن ا والراجل بنشاكل بلا سبب وقد أ ن ا اتكلمت ترحلني لها منها لا ادري ا ل ر ح ل ن ي مش دي ف ق ب ت مجتمع ا ل ض ح ل ة ا ل س ي ئ الرديئه مش دي ولا, ولا في ح ا ج ة ت ا ن ي ة و ا ل ن ث ا ب يقول لك م ر ت ولدنا نتاع ا ل ف ج ر ة ح و ا م مما ن ج ى تحت ا ل م ر ت ب ة أ و ر ا ق م ك ت و ب ة ومربعات ح ا ا ج ت واشنو ع ا ف ونلقى م ر ونجوم ل ق ى ن و أ ر ق ا م تشفت لكي اريك ن أ و إ ن ه الناس ب يغلو لا يغرنكم هذا التماسك الظاهر ل ل م س ت م ع إ ذ ا كان ا ل ش ق د في النفوس ف إ ن ه قنابل ولكنها م و ق و ت ة وقد تنفجر في يوم من ا ل أ ي ا م ولا تنسون أ ح د ا ث الاثنين التي أ ع ق ب ت ه ا لاذ قرن إ ن معظم الذين كانوا يحرقون ما هم من النصارى ومن الجنوبيين فقط حتى كثير من ا ل ش م ا س ة من المسلمين الذين لا م أ و ى لهم إ ل ا المجاري ولا بيوت لهم إ ل ا سقف السماء ويلتحفون أ ي د ي ه م ت ل ق و ن راغدين جنب الحوادث في ا ل أ س و ا ق راغدين نائمين الذين ه م الشماسة الشمي لأنوا ضارباهم بيقولوا عليهم أولاد الشوارع هل عليهم ل يبيعون عند ا ل أ ص ب ا ت ويمسحون العربات من أ ج ل حفنه ة من ا ا ل د ر من و ا ل د الدراهم ن ي ه ؤ ا إذا ء لم ي ج و ا ع ي ة ف إ ن ي ح ق د والدنانيد ن على ن ا س ألم خليه ي ح ق ش و ن أ لو ك ت كنت محلهم كنت بأحقد الناس أولادهم ا ش ن ا ل م ا وشاهدين السن داودسات ر س وخاطين الشنط والسمح في ظهوره ويقروا في المدارس ا ل خ ا ص ة و أ ن ا ما أ ق ر أ بغير جنب ولا ج ر ي ر ة واعينه ج د ا م عيني ما أ ح ق د عليه الا ي ب ق ى ح ج س طالما هو بني ادم عنده أ ح ا س ي س لكن في أ م ن في قانون يوم ما ي ن ف ل ت ا ل أ م ن والقانون تعرفوا, تعرفوا براكم ح ا ج ة تعرفوا ع ل ف ة وشوفوا شوفوا دام الحق دي دلاله شنو ياخي يا ز و ر ص ا ب خ م ص ا د ر س ن ة ج ر ق ر و ك ت ل و ا ويسال عنه و ع ا ي م مع الناس ي ف ت ش عنه و ك ت ل و ا كيف ياخي يا و ك ت ل و ا ياخي واحد برضو قبل كده كتل زورو ا ل ل ه ابن ادم خطير كتل زورو ص ف دمه وركبه في الظهريه ا ومشى ا بقط في محل ب ت عشا وطلب عشا ويتعشا راشم البنى آ د م لما نتغير ي ما في حاجه ة يسيطر عليه إ ل ا الدين ما إلا في فقر في الضمير وفقر في الجيوب والله الشر والدمار والله لا ننتظر في هذا الواقع إ ل ا الدمار بهذه ا ل ص و ر ة يا اخي د ي اشياء بتظهر م ر ة م ر ة كتلت صحبه في مجمع الذهب عمل شنو معارف وقريب ده جريد واحد يتزوج وحده في الجرائم وفي التلفزيون بنت في غ ا ي ة من النبل في غ ا ي ة من ا ل ب ر ا ء ة في غ ا ي ة من ا ل ط ي ب ة ي ت ز و ج رجل و ه ي م ا كان دائره و أ ه ل ا زوجوها بالغصب وهذا حرام والعقد باطل أ ي بنت ما ترضى ويزوجوها العقد باطل أ ب د ت م ك ن من نفسها في شهر العسل أ ق ن ع أ خ و ه ا ش ق ي ق ة قال له البدي عندها س ي د ومشى جابوه يتنار وقال ل ي جبت عليك من الشيخ وخش عليها واشحف ك ش ح وشه ك وشها ل له عشان تبدو كويسه ا ل ا خ و بكل ب ر ا ء ة شاربه يتنار وشحف وشبيه اخته للليل لليله عملوا لعمل تجميل في ا ل ق ا ه ر ة وجابوها وعشان ت ب ع ا ل ج ضغطوها انها تعفو وتتنازل ويتنازلوا من ا ل ب ل ا غ ضد العريس المجرم ا ل ل ي مشى عريس و ا ل آ ن آ م ن مطمئن لم يطره القانون ل أ ن ه قانون أ ع و ج و ا ل ب ت ل ح د ي و م الليله لا نفع عمليه تجميل في ا ل ق ا ه ر ة ولا في السودان ما قلتوا ر ما ش ف ت و ه البنى آ د م ده خطير إ ل ا الله والله ما يقدر عليه إ ل ا ا ل خ ل ب يتفنن في ا ل إ ج ر ا م ويتفنن في السوء ولا حل إ ل ا بهذا الشرع المتين وبهذا الدين المحكم ا ل أ ح ق ا د فناء ا ل أ م م فستذكرون ما أ ق و ل لكم و أ ف و ض أ م ر ي إ ل ى الله إ ن الله بصير بالعباد أ ق و ل ما تسمعون و أ س ت غ ف ر الحمد ل العظيم لي ولكم من كل الغفور ل ه فاستغفروه إنه هو ا من ذنب ر ي ا ل ح م لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه الحل ما الحل لهذه ا ل أ ح ق ا د إ ن الشيطان آ ي ه أ ن يعبده المصلون في ج ز ي ر ة العرب ولكن في التحريش بينهم ما الحل من أ ن تعيش مطمئنا و أ ن يعيش غيرك مطمئنا أ و ل حل إ ق ا م ة العدل في ا ل أ ر ض لا حقد ما عدل أ ب د ا الحقد يولده ا ل ظلم لو ما ظلمتك ا ل ح ك و م ة لو ظلمك ذول انا متكلم عن العدل لا ا ل ح ك و م ة ن ا ز م نقول العدل والظلم يقول أيها لنا ي س محليه ة ب ر ا انت في بعضكم لو ظلمت أ ج ي ر ك ي ح ق ن عليك لو انت م د ي ن وظلمت موظفك ي ح ق ن عليك أ ب ا ل غ لو انت أ ب ظلمت جناك ي ح ق ن عليك ج ن الظلم ك يحقن ع ي ك ا ل هو الذي يولد ا ل ش ق د زول ا س ا ت ه ما بيحقد كيف إ ذ ا ن تقطع د ا ب ر ه الحقد ت لقد م ا ل ب ي اردت ان اكون ا ا ص ل انت غ لن ط ا اتعلم ر ف أحسن مني ق ا ليه يا أخي س ع الادب غ ط على ك قال لي والله واحد قال لي لو انت ما واقف ن ا كنت دقيت ز ل ل بس عشان انت واقف ن ا ما د ق ي ت و ياخي لا انت قاصدو من الله خ ل ق اغمال ا ج ي ت ه وابتدي ا ل ع د القيام م ت ل ا ق ي ه ما في شي اخي اصلا حوادث ا ل ح ر ك ة دي ما ج ي زول هو قاصد زول لكن بجد اكلمكم بجد ناس ا ل ت أ م ي ن ع ل م و ا ا ل ناس الاستهتار حتى بالارواح يقول ل ي ه انت كمؤمن شامل كان ك ت ل تزول ما ا بيوتوك في لا ح ر س ة يتوب ق و ل لك كده ن كان مؤمن؟ اهم مؤمن تؤمن سامل شيء ك كامل كانت كتل ا اذا امنت شامل قال م ما ل ليه فروح ي ك في الحراسه ة ب ا ل ل ده وعدها كوه كيف لكن كسر ولا والجرأة الحقوق الزول اي الناس الظلم على كسر السمعة سيعني لعربية لعربية علمت على مهلهلة و لا يوجد تامين مؤمن ناس ا ل ت أ م ي ن أ ب ر د و ا الزول ببروش ك ا م ل ة المضرر ماشه لم البيت ع ه و يكن ما ع ن د أمشي أطبع أمشي ا ا س ل ت أ م ي ن قال ه م ا كلام عندك معي ج ر أ ة جرأة ع ذ ي ب ة ب ع د ي ن ن ش و ما في قيم إ ن اول لله شيء يقول لك مؤمن زمان الزول لما نضرب أ و ل ح ا ج ة تقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها حتى أ و ل ح ا ج ة مؤمن كمؤمن ا ن ولا إ ن ا لله و مف ا ي أ ي ح ا ج ة وكما ا ن مؤمن يقول إ ن ا لله و إ ن ا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها لك مؤمن اول ح ا ج ة تقول مؤمن شعزف العدل قال الماوردي في أ د ب الدنيا والدين العدل أ و ل ى من ا ل ش ج ا ع ة ل أ ن العدل يغني من ا ا ل ش ج عن ة ي غ ي عن ا ل ش ج ا ع ة ا ل ش ج ا ع ة سمحه لكن العدل أ س م ح ل أ ن ه كان في ع د لا تحتاج تبقى شجاع ذاته العدل يغني عن ا ل ش ج ا ع ة أول ح اثنين ج ة العدل ا الاحتساب نتعلم العفو و ش و ف ر ب ن ا قاشنو ل ل فليعفو وليصفحوا سبحان الله الصفح أ ب ل غ من العفو ل أ ن العفو ترك للحق مع بقاء شيء في الضمير أ م ا الصفح ترك للحق مع س ل ا م ة الصدر ونقاء الضمير العفو ما تقول عفيت لا لك خلط عفيت ي ش ت ك ي ولا ب ش ا ك ل ك وحدي ما د ا ي ر ه خ ل ي ت ه العفو ترك ترك هذا ع ف و لكنه ما صفح ك ي د ربنا قال للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وكان خلقه ا ل ق ر آ ن معلما ومرسلا له فاصفح الصفح الجميل ا ص ب ح يتعلم قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من اقال عثره اخيه اقال الله عثرته ذ و ل غلط فيك خليته انت لمن تغلط في الله الله يخليك اللهم انك عفو تحب العفو فاعف و عنا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 كنت جالسا معه في مجلس وبينما هو يحدث قومه جيء بشاب مقيس ويقوده أ ن ا س فقيل له هذا ابن أ خ ي ك قتل ابنك و د خ و ه ودعمه ل ك و د يعني وجايبين الولد ش ا ر ي ن ه د م كابي وودخوه يعني مربط فقال ا ل ح ن ف فوالله ما حل حبوته ق ع د ت ه ما غيره ولا قطع حديثه كمل كلام مع الناس ثم التفت إ ل ى ابن أ خ ي ه وقال لقد قطعت رحمك ورميت نفسك بسهمك فقتلت به ابن عمك ولد كبير قائد قال قم إ ل ى ابن عمك هل لو ساقه فكود عمك حلوه و ث ا ق ه ياخي ل ح ق د ي ذا ياخي والله في ناس حقدين ش خ ي د و م ع ك ت ي ن عقد ع ج ي ب ة خلاص حقدي عجيب أنا قلت لك العالم ده كله يغلي مشاكل انفجارات اقتحام سجن قندهار اخراج المسجونين انفجار في غزه كله في بلاد المسلمين أ ن ا المؤلمني المؤلمني إ ن ه الكتل د ه كله ف و ر ا ن د ه كله ج ب ر د ه م س ل م ي ن الكفار ناس بتعاملوا زول بكتل زول ما في ويمشوا الانتخابات دي قال بيبقى بق يقوم ويقول وما بيشلسوا الزول ولا يا السلطة والسروة الناس ناس السروة والسلطة جانب والسلطة القبلية العصبية يا ناس الحاصي قال زول زول كل لي للسروة ليهو رئيسك في في أخي دي دي مكره وطغت وفشت شنو مع أحد نحن قم وحل وثاق ابن عمك وواري أ خ ا ك و أ د ف ن أ خ و ك الميت و إ ن أ م القتيل ليست من حينا سق إ ل ي ه ا من إ ب ل ي م ئ ة من ا ل إ ب ل د ي ة لها والله رجال لكن والله رجال ياخذها س رجال ق ع د ة ما غ ي ر ه قال ا ل أ ح ن ف ا بن قيس ما عاداني أ ح د إ ل ا ولي معه ثلاث خصال ل ا إ ن كان أ ع ل ى مني قدرا عرفت قدره و إ ن كان دوني رفعت قدري عنه و إ ن كان نظيري تفضلت عليه أ س ا ء رجل أ ب و الدرداء أ س أساء اساءه ء إ ش د ي د ة فقال له لا تغرقن في سبنا وضع للصلح موضعا واعلم اننا لا نكافئ من عفا ي ن بِمَثْلِ أَنْ نُطِيعَ الله فينا ه دي د ي صحابة ب م ؤ دي نفوز ف ع ل إلا الله من أتى ب ق ل ل ب س ي م دي نفوس شفافة جدا نفوز شفافة ق ا ل ان ل ل ش ف ف ا ا ي ة ا اللي يمضي ما س س يمضي ي ك نطيع لك الشفافية كل مرة إنهم ن و ف الله ا ي و يمسكن لك فيه العدل ينطل الشفافية قال شفافية وين الشفافية ينطل لك وين, الشفافية وين؟ قال الشفافية قال الشفافية قال ش ف ا ف ي ة جد ع ا ي ش ة رضي الله عنها أ غ ض ب ه ا خادم غضبت غضب من الخادم الخادم بتاعته د س تضليبه وتسيئه ثم راجعت نفسها وقالت لله در التقوى ما تركت لذي غيظ شفاء لله در التقوى ما تركت لذي غيظ شفاء يخ عليك ربنا قد صلت في تعمل شنو ت ح ت ف ظ تقول له عفى الله عما سرق أ ن ا س ا م ح ت أ ن ا عفيت أ ن ا صفحت هكذا سرق ابن مسعود الصحابي الجليل سرق رضي الله عنه جاء الناس قالوا ادعو عليه فقال اللهم إ ن كان محتاجا لما سرق فبارك له فيما ت ر ق و إ ن لم يكن محتاجا فتب عليه و ا جعلها له آ خ ر س ر ق ة ما قال إ ن شاء الله ما تنفعوا و إ ن شاء الله ب س ا ح د و ا ل م ا ح ق و الله يريدونه في الدنيا قبل ا ل آ خ ر ة م ا قال كذا في ناس نفوس ع ا ل ي ة و أ خ ي ر ا علاج الحقد ب ا ل إ ح س ا ن عدل واحتساب و إ ح س ا ن ا ل إ ح س ا ن بعالج الحق زول بحقد ي عليك ف إ ذ ا الذي بينك وبينه ع د ا و ة ك أ ن ه ولي الحبيب لشنو ي ادفع بالتي هي أ ح س ن إ ذ ا أ ح س ن ت ا كدا دائما ب ق و ل اللقطاء الفيدار ا ل م ا ي ج و م ة مجهول الابوين والله يا اخوانا البني ادم د ه حج ا عجيب خلاص مشينا الدار الدمعه الفاته ن مشينا س دار ع ل ف ا ا ت مشي د ا ل م ا ل ج و م ة دار مجهولي الوالدين او الابوين والله والله لقيت ش ا ف ع ة عمر ايام الحشرات م ل ي ا ن ة في قتلهم قالوا طلعوها من ا ل م ج ر ة ط ل ع ه ا من ا ل م ج ر ة بالله دي ام ولا ابو فعلا ازول من ي ذ ن ي د ه تجرد من ا ل إ ن س ا ن ي ة د ه د ه م ا وحش ده وحش والله ح ش و ش ا ي ت ه ش ا ف ع ة في ل ع ي ن ه مظله قالوا د هذا نفس الكلاب شوف عيني ذ ي ل أ ل ف الحضانات أ ع م ا ر ه عشرين يوم أ ع م ا ر ب ا ل أ ي ا م لا جنب لهم لجد بيت جميله جمال عجيب ك ل م ن ي ت ع ا ل ا د ا ر قال لي بدي أ م ه ا في أ و ل ى ثانوي أ م ه ا في أ و ل ى ثانوي بدي في غ ا ي ة من الجمال و ا ل ر و ع ة وتنتظر مستقبلا مجهولا لما نجي نزوجها كثير يجون ي ش ب ا ب يقول لي يا خ ن ا بعد م ا بيت ع ج ب ت ي في ا ل ج ا م ع ة ج ي ر د ت ان اردت ان اردت ان اردت ان ا ر ع ان اردت ان اردت ن اردت ان اردت ان اردت ان اردت ش ف ى و ا ل ب ر ب و ن ي د ت ان اردت ان اردت ان اردت ان ا عمل ش ن و ا ق و ل ل ن ا ل ي ك ان ا ر د خليك ر د ت ان ا م ش ي ط و ا ل د ت ا ت ا د ت ان و د ي ح ت ح ت ان اردت ان ا ر ت ن س ا ل ك م د ى ا ل ح ي ا ة و س ت ك و ن ل ه ان ا ر د ان اردت ان ر م ن ا ل ش ب ا ب ب ي ج ت ان ا ر و ن ي و ح د ة طفله ة م ا ا ل ج ي ن ا و ر و ل ي صورته في الجهاز م ض ر و ب ة هنا ف ي ر ا س ه س ب ع و ا ضربتهم ب آ ل ه ح ا د ة ورمتوا ونزفت و ش ا ل و ا خ ي ط و ه ا وقعدت معهم عشره يوم وماتت بالتسمم الحصر شنو يا ناس ا ل ش خ د ي ع م القلب ويولد ا ل ق س و ة ويجعل ا ل إ ن س ا ن لا يفكر إ ل ا في الانتقام الشماشه دينا اخواننا احسن و اليوم شوفوا له الحل هؤلاء من ابناء المسلمين دائما تحسن اي يزول يحقد عليك تحسن, عليك تحسن اليوم سينسى ي خ د ه عليك ولا املك في ن ه ا ي ة ا ل خ ط ب ة الا ان ابتهل الى الله واقول اللهم امنا في اوطاننا واصلح ا م ت ن ا و و ل ا ة امورنا واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بناصيتنا إ ل ى البر والتقوى اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء و أ م ن ا واطمئنانا وسائر بلاد اللهم م ل ل ي ن ا انزع الغلا من سخائم النفوس اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفنا و أ ص ل ح ذات بيننا و أ ل ف بين قلوبنا ع ن الحق والدين و ا ل إ ي م ا ن يا رب العالمين اللهم أ ص ل ح هذه البلاد